ね「えなるほど」 من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي وأشهد أن له و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله ر ح د ه لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله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 وكل ضلاله في النار حياكم الله جميعا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة ا ل أ خ ي ا ر وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبواتم جميعا من ا ل ج ن ة منزلا و أ س أ ل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك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 ليجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب أ خ ب ر ن ي إ خ و ا ن ن ا أ ن هذا المسجد الكريم المبارك قد أ ع ي د ت عمارته التحاقا بالمعهد المشارك لهذا المنبر النبوي الكريم ف أ ح ب ب ت أ ن أ ع ي ش مع حضراتكم اليوم في رحاب هذه الكلمات ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ج م ي ل ة في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع والبيوت هي المساجد قال الله عز وجل إ ن أ و ل بيت وضع في ا ل أ ر ض للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين والمراد بقوله تعالى اذن الله ان ترفع اي امر الله عز وجل ببنائها وعمارتها وتشييدها وقال الحسن ايضا وبتعظيمها امر الله ببنائها وعمارتها وتشييدها وتعظيمها و إ ك ر ا م ه ا ولا شك ولا ريب أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل أ ن عماره المساجد بهذه المعاني ت ج ا ر ة من أ ر ب ح التجارات مع الله سبحانه وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له مثله في ا ل ج ن ة وفي ر و ا ي ة أ ح م د ب س ن ة صحيح من حديث ابن عباس أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه يعني ولو كان ضيقا بمقدار عش الطائر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها بنى الله له بيتا في ا ل ج ن ة وهذه ا ل ع م ا ر ة وهذا التشييك الذي نراه إ ن م ا هو إ ع د ا د البشر للبشر فما ظنكم ب إ ع د ا د رب البشر في ج ن ة لم يخطر نعيمها على قلب بشر فلا شك أ ن المال ظل زائل و ع ا ر ي ة م س ت ر ج ع ة وما أ ر و ع أ ن يعرف المسلم الذي من الله عليه بالمال ا ل غ ا ي ة من المال و ا ل و ظ ي ف ة التي يجب أ ن يوظف المال من خلالها فالمال ظل زائل و ع ا ر ي ة م س ت ر ج ع ة و إ ذ ا وظف ا ل إ ن س ا ن هذا المال في ا ل ت ج ا ر ة مع الله سبحانه فلا شك انه السعيد في الدنيا و ا ل آ خ ر ه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث ابي كبشه الانماري رضي الله عنه ثلاث اقسم عليهم واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها إ ل ا زاده الله بها ع ز ة ولا فتح عبد باب م س أ ل ة إ ل ا فتح الله عليه باب فقر و أ ح د ث ك م حديثا فاحفظوه إ ن م ا الدنيا ل أ ر ب ع ة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه أ ي في المال والعلم ويصل فيه ر ح م ة ويعلم لله فيه حقا فهذا ب أ ف ض ل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق ا ل ن ي ة يقول لو أ ن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أ ي لشيدت المساجد لانفقت على الفقراء والمساكين لانفقت على اليتامى و ا ل أ ر ا م ل لانفقت على ط ل ب ة العلم ل و ض ق ت هذا المال في أ ب و ا ب الخير عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق ن ي ة يقول لو أ ن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته ف أ ج ر ه م ا سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه ع ل م ا فهو يخبق في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا ب أ خ ب ث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث ا ن ي ة يقول لو أ ن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان أ ي من أ ع م ا ل الفسق والمجون واللهو والمعاصي قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء فمالك أ خ ي الحبيب هو ما تقدمه في دنياك بيديك أ م ا ما تتركه بعد موتك فهو ل و ر ش ت ك ولذا روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم يوما وقال أ ي ك م مال وارثه أ ح ب إ ل ي ه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا احد إ ل ا وماله أ ح ب إ ل ي ه من مال وارثه قال ف إ ن ماله ما قدم ومال وارثه ما أ خ ر وروى مسلم و أ ح م د من حديث عبد الله الشخير رضي الله عنه أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال يقول ابن آ د م مالي مالي وهل لك من مالك إ ل ا ما أ ك ل ت ف أ ث ن ي ت أ و لبست ف أ ب ل ي ت أ و تصدقت ف أ م ض ي ت لا أ ر ي د أ ن أ ط ي ل النفس في كل ك ل م ة لكنني أ و د أ ن أ ؤ ك د على أ ن رفع المساجد و ع م ا ر ة وتشييد وبناء المساجد من أ ع ظ م التجارات ا ل م ر ب ح ة مع الله سبحانه وتعالى لكن قد ي ت أ ل م ا ل آ ن كثير من أ ح ب ا ب ن ا ممن لا يجدون ا ل ن ف ق ة ل ع م ا ر ة وتشييد المساجد وهؤلاء بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيل الذي لو سلكوه لسعدوا ايضا في الدنيا و ا ل آ خ ر ة كما س أ ب ي ن ا ل آ ن في شرح هذه ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة اسمع للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما في الصحيحين من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة يقول من غدا إ ل ى المسجد أ و راه أ ع د الله له نزلا في ا ل ج ن ة كلما غدا أ و راه فيا من لم تستطع ان تشيد المساجد او ان ترفع بناءها وعمارتها ها هو السبيل من غ د ى إ ل ى المسجد اوراه من اتى المساجد في الغدوه في الصباح او في المساء اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا اوراه والنزل هو ما يعد ويهيا للضيف من كرامه و أ ر ج و أ ن تتخيلوا معي أ ي ه ا ا ل أ ك ا ر م نزلا ي ع د ه ويهيئه مالك ا ل م ل ك و م ل ك ا ل م ل و ك جل جلاله بل وقال صلى الله عليه وسلم كما في عند أ ص ح ا ب السنن بسنه الصحيح من حديث ب ر ي د ة بشر اسمع إ ل ى البشرى اسمع إ ل ى البشرى بشر المشائين إ ل ى المساجد في الظلم بالنور التام يوم ا ل ق ي ا م ة اللهم أتمنى ل ا نورنا ي و م ا ل ق ي ا ا م ة بشر لنا م ش ا ئ ي إلى ل الظلم ل م س ا ا ج د ب ن و ر ا ل ت ا م يوم ا ل ق ي ا م ة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 شيء قدير قال ابن م س ع ومنهم د رضي الله عنه ف من يكون نوره ك ا ل ج ب ل و م ن ه نوره م من يكون ن ك ا ل خ ل ة ومنهم من يكون نوره, نوره كالرجل القائم ومنهم من يكون نوره على إ ب ه ا م ه ي و ك د م ر ة وينطفئ م ر ة ومنهم من تحيط ا ل ظ ل م ة به من كل ناحيه ة جعلني ل ل ا وإياكم الأنوار من أهل الأنوار ولا حرمنا الله و إ ي ا ك م من نوره في الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه ف أ ب ش ر يا من تسعى إ ل ى بيوت الله جل وعلا حين تسمع النداء ابشر ب النور التام يوم ا ل ق ي ا م ة يوم ت ق ص م ا ل أ ن و ا ر على العباد بحسب إ ي م ا ن ه م و أ ع م ا ل ه م يوم يحرم أ ه ل النفاق من ا ل أ ن و ا ر يوم يحرم أ ه ل النفاق من ا ل أ ن و ا ر أ ب ش ر يا من تسعى إ ل ى بيوت العزيز ا ل غ ط ا ر في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع أ ي أ ن تشيد و أ ن يعلى بناؤها أ و أ ن تعظم وتعظيم المساجد من تعظيم الشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب تعظيم المساجد بالحفاظ على أ م ن ه ا و أ م ا ن ه ا بعدم إ غ ل ا ق ه ا بفتح أ ب و ا ب ه ا للعلماء الربانيين والدعاه الصادقين بفتح أ ب و ا ب ه ا ل أ ط ف ا ل ن ا و أ و ل ا د ن ا ليتعلموا فيها عن الله ورسوله بتعظيمها ب ت ط ي ي د ه ا بتجميرها بتبخيرها بالحفاظ على نظافتها بالحفاظ على وقرها ا وجلالها لا ينبغي أ ن نرفع أ ص و ا ت ن ا في المساجد لا ينبغي أ ن تعلو أ ص و ا ت ن ا كهيشات ا ل أ س و ا ق في مساجد ربنا تبارك وتعالى فهذا من باب التعظيم و ا ل إ ج ل ا ل والتوقيت لبيوت الله لا يجرؤ واحد منا أ ن يرفع صوته في ديوان م ح ا ف ظ ة أ و في مكتب وزير أ و في قصر ملك أ و أ م ي ر ف أ ن ت في بيت الملك القدير إ ن ت ق ل ت فاعلم أ ن للبيت جلاله واعلم أ ن للمسجد وقاره واعلم أ ن للمسجد مكانه لا يجوز أ ب د ا أ ن نمس تعظيم المسجد ب ص و ر ة ما لا برفع الصوت لا بالحساء ة لا بالتنجيس لا بغير ذلك من الصور هذا من باب قوله في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع قال الحسن أ ن ترفع أ ي أ ن تعظم وهذا إ ن دل أ ه ل فاضل ف إ ن م ا يدل على تقواك لربك ومولاك ل أ ن تعظيمك لكتاب الله جل وعلا بعدم إ ل ق ا ئ ه على ا ل أ ر ض أ و بعدم تمزيق أ و ر ا ق ه أ و بعدم أ ك ل ك وشربك على مجلات أ و صحف أ و جرائد أ و أ و ر ا ق فيها آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم هذا إ ن دل ف إ ن م ا يدل على تقواك لربك ومولاك يدل على أ ن ك معظم لشعائر الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب قال شيخ ابن القيم اعلم أ ن العبد إ ن م ا يقطع منازل السير إ ل ى الله تعالى بقلبه, بقلبه وهمته لا ببدنه فالتقوى في ا ل ح ق ي ق ة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح ق ا ل تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم و أ ش ا ر نبينا صلى الله عليه وسلم يوما إ ل ى صدره الشريف وقال التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا ها فعظموا بيت الله جل وعلا ا ل ح ف ا ظ على وقاره والحفاظ على سكينته والحفاظ على جلاله لنعلن لربنا جل وعلا أ ن ن ا نعظم شعائره فهذا من باب قوله في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه قال ابن عباس رضي الله عنهما ويذكر فيها اسمه أ ن يوحد فيها ربنا جل وعلا بقول ن ا لا إ ل ه إ ل ا الله المساجد هي بيوت التوحيد في ا ل أ ر ض وما ر ف ع ت المساجد إ ل ا ليوحد الخلق الحق جل وعلا وما فتحت المساجد إ ل ا ليعدد العلماء ا ل ع ب ا د ة لرب العباد سبحانه وتعالى بل ما خلقت السماء وما خلقت ا ل أ ر ض وما أ ن ز ل الله الكتب وما أ ر س ل الله الرسل بل وما شرع الجهاد بل وما قسم الله الخلق إ ل ى فريقين فريق في ا ل ج ن ة وفريق في السعير إلا من أجل لا إله إلا أجل لا من الله فهذه هي ا ل غ ا ي ة التي لم تبن ى المساجد فحسب من أ ج ل ه ا بل التي خلق الخلق ك ل ه الخلق من أجلها من وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون ف ك ل م ة التوحيد هي ا ل غ ا ي ة التي من أ ج ل ه ا خلق الله الخلق جميعا و أ ن ز ل كل الكتب و الصحف و أ ر س ل جميع ا ل أ ن ب ي ا ء و الرسل ولذلك أ ي ه ا ا ل أ ق ا ض ل لا ينبغي أ ن ننشغل ب ق ض ي ة قبل ق ض ي ة التوحيد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 قضيتي ليست اغلاق القنوات و إ ن م ا قضيتي كيف يرحب الخلق رب ا ل أ ر ض والسماوات فلو حققت ا ل ا م ة التوحيد على مراده لنصرها و أ ع ز ه ا ومكن لها واستغلفها م ك ن و ا بوعده لها وعد الله الذين آ م ن و ا منكم وعملوا الصالحات ليستغلفنهم ا في ا ل أ ر ض كما استغلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم ا ل ل ي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم ا ن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك ف أ و ل ئ ك هم الفاسقون ا ن ش ب ل و ا ب ق ض ي ة التوحيد وتحركوا في ا ل أ م ة ب أ د ب جم و ح ك م ة ب ا ل غ ة و ر ح م ة م ت ن ا ه ي ة وتواضع شديد وحب فيار تحركوا بين آ ب ا ئ ن ا و أ م ه ا ت ن ا وبين الناس جميعا لتؤصلوا ق ض ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله فهي ق ض ي ة ا ل ر س ا ل ة ا ل أ و ل ى بل ق ض ي ة كل ر س ا ل ة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 وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني ف ا ك ر و الله ا جل وعلا وعده بالعباده والله لا تشغلني قط الا قضيه التوحيد لانني على يقين مطلق ان, أن الامه لو حققت التوحيد بشموله وكماله وصفائه ونقائه على مراد الله جل وعلا وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم لجنينا النصر و ا ل ع ز ة والاستخلاف والتمكين أ م ا إ ن لم ت ح ق ق قمة ا ل ت و ح ي د على مراده فانتظروا الفتن والمعن ن ت ظ ر ا والابتلاء ن ت ظ ر ا وانتظروا المصائب أ س ا ل الله أ ن يرفع عني وعنكم البلاء إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه ويذكر بقول فيها اسمه أن يرحد فيها اسمه الله جل جلاله بقول لا إله أن جل لا إذا الله. وفسر ابن عباس من ا ل آ ي ة أ ي ض ا بقوله ويذكر فيها اسمه أ ي يتلى فيها كتابه انظروا إ ل ى فهم السلف ل ل ق ر آ ن انظروا إ ل ى تفسيرات سلفنا لمعاني كلمات ا ل ق ر آ ن أ ن ا أ ع ج ب لاولئك الذين ت ط ا و ل و ن ا ل آ ن على السلف ويقولونهم رجال ونحن رجال يا أ خ ي اعرف قدرك أ ي ن أ ن ت من أ ب ي بكر الصديق و أ ي ن أ ن ت من عمر و أ ي ن أ ن ت من عثمان و أ ي ن أ ن ت من علي و أ ي ن أ ن ت من عبد الله بن مسعود الذي يقول ما من آ ي ة في كتاب الله نزلت إ ل ا و أ ن ا أ ع ل م متى نزلت و أ ي ن نزلت وفيما نزلت ولو أ ع ل م أ ح د ا من ا ل ص ح ا ب ة هو أ ع ل م مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إ ل ي ه يا له من علم في تواقع ش م إ ان كنت تقصد بقول لهم رجال بذلوا ارواحهم ودماءهم لدين الله جل وعلا ونحن رجال يجب علينا ان نبذل ما بذلوا لدين الله جل وعلا فكلامك على العين والراس وكالفؤاد لا ح ا ج ة أ ن تبذل مثل ما بذل اولئك الرجال أ ن ظ ر الى تفسير ابن عباس حبر ا ل أ م ة وترجمان ا ل ق ر آ ن بقوله ويذكر فيها اسمه أ ي ليوحد فيها الله أ و ليتلى فيها كتابه أ ل ا تتفق معي أ ن ا ل أ م ة ا ل آ ن إ ل ا من رحم الله قد هجرت ا ل ق ر آ ن وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إ ن ق و م اتخذوا هذا ا ل ق ر آ ن مهجورا أ ل ا تتفق معي أ ن ك ترى إ ق ب ا ل ا على ا ل ق ر آ ن ت ل ا و ة وسماعا و ت ذ ب ر ا في رمضان ثم ينقطع كثير من هذا الخير بعد رمضان ا ل ق ر آ ن أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل لا ينبغي أ ن تبشره ا ل ا م ة يجب على ا ل ا م ة أ ن تتلو ا ل ق ر آ ن في بيوت الله وفي بيوتنا وفي شوارعنا ومصانعنا ومزارعنا نحول ا ل ق ر آ ن إ ل ى واقع عملي و إ ل ى منهج ح ي ا ة لا, يجب لا يجوز ل ل أ م ة أ ن تهجر ا ل ق ر آ ن بل يجب على ا ل أ م ة أ ن تعود إ ل ى ا ل ق ر آ ن سماعا وتلاوه وتدبرا وعملا ب ا ل ق ر آ ن في كل مجالات ا ل ح ي ا ة لن نرد على أ و ل ئ ك السفهاء الذين يحرقون كتاب رب ا ل أ ر ض والسماء بالخطط ا ل ر ن ا ن ة ولا بالمظاهرات ا ل ص ا خ ب ة فنحن لا نقر لله بهذا بل سنرد على أ و ل ئ ك السفهاء بحفظ ا ل ق ر آ ن وتحفيظه ل أ و ل ا د ن ا ونسائنا وبناتنا وبتدبر ا ل ق ر آ ن وتحويل ب ا ل ق ر آ ن في واقعنا وحياتنا إ ل ى واقع عملي و إ ل ى منهج ح ي ا ة هذا هو الرد العملي إ ذ ا ر أ ت ا ل ب ش ر ي ة ا ل ق ر آ ن في ح ي ا ة ا ل أ م ة يتحول إ ل ى واقع عملي خلقي سلوكي إ ب د ا ع ي إ ن ت ا ج ي عطائي في كل مناحي ا ل ح ي ا ة حينئذ ستقف مع نفسها وقفه صدق ل ت ت د ب ر من جديد هذا الكتاب وهذا ا ل ق ر آ ن فاشهدوا ل ل ق ر آ ن ش ه ا د ة ع م ل ي ة بتطبيق ا ل ق ر آ ن في بيوتكم و أ ح و ا ل ك م ومعاملاتكم إ ل ى واقع ح ي ا ة و أ ر ج و الا تعلق ا ل خ ط أ دائما على غ ي ر ه لماذا لا أ ب د أ بنفسي و ببيتك و لماذا لا ي ب د أ كل مسلم بتحويل ا ل ق ر آ ن في حياته إ ل ى واقع عملي و إ ل ى منهج ح ي ا ة و أ ن ا أ ؤ م ن أ ن ا ل ق م ة لا يمكن على الاطلاق أ ن ت ن ص ق إ ل ى ق ا ع د ة ش ب ل إ ل ا إ ذ ا كانت امتدادا طبيعيا لهذه ا ل ق ا ع د ة لا يمكن أ ن تزرع ش ج ر ة ليمون ف إ ذ ا حان وقت إ ث م ا ر ه ا أ ث م ر ت لك ثمره مصرى أ و بطيخه مثلا لابد أ ن تثمر ش ج ر ة الليمون لك ل ي م و ن ة فعودوا إ ل ى ا ل ق ر آ ن أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل عودوا إ ل ي ه ت ل ا و ة عودوا إ ل ي ه حفظا عودوا إ ل ي ه ت د ق ر ا عودوا إ ل ي ه تطبيقا وعملا وتخلقا ب أ ح ك ا م ا ل ق ر آ ن وما أ ر و ع و أ ج م ل قول امنا و ش رضي الله عنها وهي تصف رسولنا بقولها كان خلقه ا ل ق ر آ ن أ ح ب ا ب ي لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أ ن يقيم ل ل إ س ل ا م أ م ة و د و ل ة من ف ت ا ة متنافر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل م و ج ة ف إ ذ ا د و ل ة ا ل إ س ل ا م بناء شامخ لا يطاوله بناء في م د ة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على اللقاء اسمع اسمع وذلك يوم نجح بابي و أ م ي وروحي في طبع عشرات ا ل آ ل ا ف من النسخ من ا ل ق ر آ ن الكريم ومن المنهج الرباني والنبوي ولكنه ب أ ب ي و أ م ي وقلبي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف ا ل أ و ر ا ق في بطون الكتب والمجلدات و إ ن م ا طبعها على صحائف قلوب ا ل ص ح ا ب ة بمداد من التقى والهدى والنور فانطلق هذا الجيل ا ل ق ر آ ن ي الفريد ليحول ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة في دنيا الناس إ ل ى واقع عملي ي ت أ ل ق سموا و ع ظ م ً و ر و ع ة ً و إ خ ل ا ص ا وجهادا ص د ق ً و و ر ج و ل ة ً وبناء ً وتعميرا حتى انبهرت عقول أ ع د ا ئ ه م قبل أ ن تنبهر عقول اتباع ل أ المؤمنين الموحدين لله المؤمنين برسول الله صلى الله عليه و آ ل ه ومن والاه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 بل أ ل ف حرف ولام ن حرف وميم ن حرف والحديث روى ا ل ت ر م د ي ر ي سند صحيح من حديث المسعود روى مسلم من حديث أ ب ي أ م ا م ة أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال اقرا ا ل ق ر آ ن ف إ ن ه ياتي يوم ا ل ق ي ا م ة ش ب ي ع ا ل أ ص ح ا ب ه روى مسلم في صحيح من حديث النواس بن سمعان أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم ا ل ق ي ا م ة ب ا ل ق ر آ ن و أ ه ل ه من أ ه ل ه و أ ه ل ه الذين كانوا يعملون به تقدمه ص و ر ة ا ل ب ق ر ة و ص و ر ة آ ل عمران ك أ ن ه م ا غمامتان أ و غيايتان أ و غيابتان أ و حزقان أ و فرقان من طير صواف وجان يوم ا ح ب ه م ا يوم ا ل ق ي ا م ة ما أ ح و ج ت أ م ة و ر ب ا ل ك ع ب ة إ ل ى ا ل ق ر آ ن بل ولن ت ع س ولن تمكن ولن تنصر إلا إذا عادت الى إذا ا ل ق ر آ ن نريد أ ن ت د و ي ب ي و ت الى ق ر آ ن ون ر ي د أ ن ت د و ي ب ي و ت ن ا ب ا ل ق ر آ ن و أ ن ص ح أن تعود ا ل ك ت ا ت ي ب مرة أخرى إلى ا ل م س ا ج د و إ ل ى الدور و إ ل ى كل مكان نريد ر د عمليا ب أ د ب نريد ر د عمليا ب ح ك م ة و ر ح م ة على أ و ل ئ ك الذين اعلنون الحرب على ا ل ق ر آ ن ب أ ن تقول يا رب لقد نظرت هذا الولد وهذه البنت لك ليحفظ هذا الولد كتاب الله ولتحفظ هذه البنت كتاب الله نريد أ ن تحرص كل أ س ر ة على ا ل أ ق ل أ ن تخرج من بيتها حافظا لكتاب الله بكتاب الله سبحانه وتعالى أ س أ ل الله أ ن يردني و إ ي ا ك م إ ل ى ا ل ق ر آ ن ردا جميلا إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه أ يوحد فيها ربنا أ و يتلى فيها كتابه ويذكر فيها اسمه ي س ب ق له فيها بالغدو والاصال الرجال. اللهم اجعلني و إ ي ا ك م من هؤلاء الرجال التسبيح في اللغه ة و ا ل ت ن ز ي هو التنزيه ق د ي س ا ل ت والتقديس, والتقديس يسبح ربنا سبحانه وتعالى في هذه البيوت وفي هذه المساجد بالغدو والغدو جمع غداه و هي أ و ل النهار إ ل ى وقت الزوال والاصال جمع أ ص ي ل وهو وقت العشي من بعد الزوال إ ل ى آ خ ر الليل إ ل ى قبيل الفجر ي ص ب ح له فيها بالغدو و ا ل آ ص ا ل رجال هل وقفت على معنى ك ل م ة رجال فيها إ ش ا ر ة ب ي ن ة إ ل ى علو همم اولئك الذين يعمرون مساجد الله فيها إ ش ا ر ة إ ل ى ص د ق نواياهم و ط ه ا ر ة سرائرهم رجال ما أ ك ث ر الذكور وما أ ق ل الرجال الذكور كثير والرجال قليل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أ ص ح ا ب ه م ة ع ا ل ي ة لا يعيشون ل أ ن ف س ه م و أ و ل ا د ه م وبيوتهم لا يرددون هذه الكلمات ا ل م ه ز و م ة خليك في حالك يا مولانا امشي بنفس الحيط الحيطان لهوداه رب العي ليه انت هتغير الكون انت بتنفخ في ق ر ب ه مقطوعه يا مولانا ده الاعداء عندهم اقمار ا ص ط ن ا ع ي ة ل ا ق ط رقم ا ل ف ن ي ل ا بتاعتك وانت واقف عالمنبر ل ى ارجاه لتظل ا ل أ م ة مهزومه نفسيه م ش ل و ل ة الفكر و ا ل ح ر ك ة لا تنهزم ولا تقمط مهما كان حجم الابتلاء لا تتصور أ ن ا ل إ س ل ا م قد انتهى بوقف الفضائيات أ ب د ا ً كان ا ل إ س ل ا م قبل الفضائيات وسيبقى ا ل إ س ل ا م بعد الفضائيات ولا ينتظر منا أ ح د أ ن يثير أ ع ص ا ب ن ا في ظل هذه ا ل أ ز م ة أ و أ ن تنفلت أ ع ص ا ب ن ا في ظل هذه ا ل ن ح ن ة لنامر هذه الجموع ا ل ص ا د ق ة ا ل م ل ت ه ب ة ل ا ل ط ب ا ه ر او بالابرار لا لا, لا. كلا ورد ا ل ك ع ب ة ف ا ل غ ا ي ة عندنا لا تبرر ا ل و س ي ل ة ومنهجنا في ا ل أ ز م ا ت هو منهجنا في السراء لا ننفلك عن معتقدنا ومنهجنا أ ب د ا ل أ ن لنا دينا يضبط مشاعرنا وكلماتنا و أ ف ع ا ل ن ا و أ خ ل ا ق ن ا و ا ل غ ا ي ة عندنا لا تبرر ا ل و س ي ل ة بل الوسائل عندنا لها أ ح ك ا م مقاصد ل أ ن ن ا على يقين مطلق أ ن كل شيء بقدر ولا تسقط و ر ق ة من ش ج ر ة على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا تحت سمع وبصر الملك فلا يمكن ا ل ب ت ة أ ن يقع شيء في كونه إ ل ا ب إ ذ ن ه ولسنا أ غ ي ر على الدين و أ ه ل ه من أ ر ح م ا ل ر ا ئ م ي ن تهن لا ولا تجن ولا تيأس ت ح ز ن و أ ن ت م ا ل أ ع ل ى و ن ان كنتم مؤمنين نعم أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل نريد همه على قدر اهل العزم تاتي العزائم وعلى قدر أ ه ل العزم ت أ ت ي ا ل ع ز ا ئ م و ت أ ت ي على قدر الكرام ا ل م ك ا ر م وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم ا ل ع ظ ا ئ م و إ ذ ا كانت النفوس كبارا ت ع ب في مرادها ا ل أ ج س ا م نريد الرجال الذين يعمرون بيوت الله بالتسبيح والتهليل و ا ل ص ل ا ة والذكر و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والقيام والتعبد وتصحيح ا ل ت ر خ ي ب وتصحيح ا ل س ن ة و ا ل ش ه ا د ة للدين والزود عن ثوابت و أ ص و ل و أ ر ك ا ن هذا الدين عن ا ل ق ر آ ن والنبي و ا ل ص ع ا ب ة رجال أ ط ه ا ر أ ب ر ا ر أ خ ي ا ر يشهدون للدين ش ه ا د ة ع م ل ي ة احفظوا مني هذه الكلمات يا شباب ا ل ص ح و ة إ ن أ ع ظ م خدمه نقدمها اليوم لدين الله جل وعلا هي أ ن نشهد للدين ش ه ا د ة ع م ل ي ة على أ ر ض الواقع كل منا في موقع إ ن ت ا ج ي و ت خ ص ص ي و ع ط ا ر ه انا لا أ ر ي د أ ن تتحول ا ل ا م ة كلها إ ل ى دعاه على منابر المساجد ك لو ا ل أ ر ا د حبيبنا صلى ان ل ل عليه وسلم ه أ يحول الصحابه جميعا إ ل ى دعاه على منابر المساجد لجعلهم دعاه على منابر المساجد أ ب د ا لم يفعل ذلك وهو أ ع ظ م من ربى و أ ش ر ف من قال د خ ا د له ذوء وزيد ل م ثابت له دور ع ب د الله بن مسعود له دور ومصعد بن عميد له دور ومعاذ بن جبل له دور وعمر الخطاب له و ظ ي ف ة و ا ل ص د ي ق له ضايه كل له و ظ ي ف ة ل م يتحول الصحابه جميعا إ ل ى دعاه علي المسادس لا ي منافس وانا ر يتحول كلهم إلى على ا مناذر س المسادس بل ي انا التحول م ك ل ه ا إلى, دعاة على أن إلى دعاة على منبر واحد. الا دعاة ان م ب ر الناسبة الا الآسلام هو منبر الطبيب في عيادتي والمهندس في مصنعه والتاجر في م ت ج ل ه والطالب في مدرستي وجامعته و ا ل ز و ج ة ا ل م س ل م ة في بيتها تقف وراء زوجها لتدفعه إ ل ى الحيال ولتربي أ و ل ا د ه ا وبناتها في غ ي ب ة الرجل ا ل ط و ي ل ة عن البيت في ظل هذه الظروف الاقتصاديه الطائله ي ة ذ ا الدين نريد رجالا أ ي ه ا الاطهار رجالاً أيها كل أ م م ا ل أ ر ض تعتز برجالها كل أ م م ا ل أ ر ض تطهر ب أ ق ن ا ئ ه ا و أ ن ا أ ق و ل بكل ث ق ة إ ن احق أ م م ا ل أ ر ض بهذا الاعتزاز والفخار بجداره واقتدار بل و ب ش ه ا د ة العزيز الغفار هي أ م ة نبينا المختار أ ل م يقل ربنا جل وعلا كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس و أ ن ا أقول بكل ث ق ة كانت أ م ة النبي ولا زالت وستظل خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ولا ينبغي يا احبابي و أ ن ت م في الفؤاد أ ش ه د و ا الله لا ينبغي أ ن تشردوا ا ل أ م ة من خيريتها وكرامتها ومكانتها لمجرد أ ن ه ا تمر ا ل آ ن بمرحله من مراحل الضعف ا ل ع ز والتمكين فلا تشردوا ل أ م ة من خيريتها لبعضها ا ل ذ ي تمر بها ا ل آ ن لا كنتم خير أ م ة اخرجت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهل يوجد ا ل آ ن على وجه ا ل أ ر ض أ م ة توحد الله إ ل ا أ م ة رسول الله هل يوجد ا ل آ ن على وجه ا ل أ ر ض أ م ة ت أ م ر بالمعروف وتنهى عن من المنكر إ ل ا أ م ة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قال تعالى أ م نجعل الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض أ م نجعل المتقين كالفجار اللهم اجعلني واياكم من المتقين رجال ما صفاتهم يا رب لا تلهيهم تجاره أ ن ا أ ش ه د لكم ب أ ن ا ل ت ج ا ر ة ما شغلتكم عن الله ل أ ن ن ي أ ع ل م أ ن ك م هنا من الليل لا أ ق و ل من الصباح من الليل هذه ش ه ا د ة لكم يا أ ه ل إ ي ت ي ا ل ب ر و د شهاده لكم بفضل الله لقد مر عبد الويد بن عباس وعبد الويد مسعود على اناس في السوق تركوا تجارتهم وانطلقوا إ ل ى بيوت الله تبارك وتعالى ل ل ص ل ا ة فقال ابن عباس ب ن مسعود هؤلاء ممن نزلت فيهم ا ل آ ي ة رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ش ه ا د ة لكم يامن بكرتم لبيت الله ش ه ا د ة لكم يامن تعانون حتى الوقوف لا يستطيع احدكم أ ن يقف على قدميه في هذا ا ل س ح ا م القاتل ش ه ا د ة لكم يا من تجلسون خارج المسجد ب ا ل آ ل ا ف بل كما أ خ ب ر ن ي أ خ و ة عشرات ا ل آ ل ا ف ش ه ا د ة لكم ش ه ا د ة لكم أ ش ه د لكم بها بين يدي الله جل وعلا أ ن ك م ممن لم تشغلكم ا ل ت ش ا ر ة عن ذكر الله رجال لا تلهيهم ت ش ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله لماذا ذكر الله البيع بعد ا ل ت ج ا ر ة مع أ ن البيع فرد من أ ف ر ا د ا ل ت ج ا ر ة فالتجاره بيع وشراء لماذا قص الله البيع ل أ ن ربح البيع متحقق أ ن ت تبيع وتقبل وهذا تهفو إ ل ي ه كل النفوس ومع ذلك فهم تركوا حتى البيع و إ ن كان ربحه منجزا متحققا تركوا حتى البيع و أ س ر ع و الى إ بيوت الله جل وعلا ليذكروا ل ل ه جل جلاله لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله آه ما أ ح و ج ن احوجنا زمان ستم الله ما إلى ذكر أ في عصر الهموم والقلق إ ل ى ذكر الله أ ن ا أ ع ل م يقينا أ ن ه لا يوجد ا ل آ ن مسلم على وجه ا ل أ ر ض إ ل ا وهو يحمل من الهموم ما الله به عليم على الاقل أ ق ل على ل أ يحمل هم ا ل أ م ة يحمل هم الدين يحمل هم الدين فما من مسلم إ ل ا وله همه بل له همومه فما أ ح و ج ن ا إ ل ى الذكر أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب إ ذ ا أ ر د ت أ ن يطمئن قلبك حبيبك إ ذ ا أ ر د ت أ ن يزول همك إ ذ ا أ ر د ت أ ن ينجلي كدرك إ ذ ا أ ر د ت أ ن تشعر ب ا ل س ك ي ن ة والانس و ا ل ط م أ ن ي ن ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تصطلح قليلا و أ ن تبتعد عن س ا ح ة الهموم و ا ل آ ل ا م ا ل ط ا ح ن ة إ ن كانت م ت ع ل ق ة ب أ م ر الدنيا فما عليك الا ان تذكر الله جل وعلا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 وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذ ك رجال اللَّهُ ر لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله واقام إ ق م الصلاة و إ ا ل ص ل ا ة و إ ق اي م الصلاة ب ا ل م ح ا ف ظ ة عليها في بيوت الله في مواقيتها وباداء أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها وسننها هذا كله يندرج تحت هذه اللفظه و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة ما أ ح و ج ن ا إ ل ى أ ن نجدد الصلاه ر ب ن ا ب ا ل ص ل ا ة أ ي ض ا ب ا ل ق ر آ ن بالتوحيد و ق ر آ ن و ذ ك ر والصلاه منهج, منهج ربنا لنسعد في دنيانا و ق ر ا ن أ ر أ ي ت م لو أ ن نهرا على باب أ ح د ك م يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ايبقى شيء؟ أ على بدنه شيء من القذاره و ا ل ن ج ا س ة قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والحديث في الصحيحين وفي ايضا ل ص ح ح ي ي ن أ من حديث ابي هريره من, من, من تطهر في بيته ثم مضى إ ل ى بيت من بيوت الله ليقضي ف ر ي ض ة من فرائض الله كانت خطواته احداها تحط خ ط ي ئ ة و ا ل ب خ ر ى ترفع درجه ولا يزال في ص ل ا ة ما ن ت ظ ر ا ل ص ل ا ة لم تزل ا ل م ل ا ئ ك ة تصلي عليه ما لم يحدث اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال العبد في ص ل ا ة ما ن ت ظ ر ا ل ص ل ا ة أ ي ه ا ا ل أ ف ا ض ل لا تضيعوا هذا الخير وهذا الفضل فاحرصوا على بيوت الله و أ س ر ع و ا إ ل ى بيوت الله إ ل ى المحاضن ا ل ت ر ب و ي ة ا ل ط ا ه ر ة في ا ل أ ر ض أ ن ا أ س م ي ا ل آ ن المساجد في زمان الفتن أ ق و ل المساجد هي س ف ي ن ة نوح س ف ي ن ة ا ل إ ن ق ا ذ س ف ي ن ة النجاه يا شباب أ ن ت م تعيشون عصر الفتن والله إ ن ه عصر الفتن ف أ س ر ع إ ل ى س ف ي ن ة ا ل ن ج ا ة لا أ ق و ل أ ت ر ك ا ل ج ا م ع ا ت لا أ ق و ل أ ت ر ك ا ل ت ش ا ر ا ت لا أ ق و ل أ ت ر ك ا ل إ ن ت ا ج والعمل و ا ل إ ب د ا ع والعطاء لا لا لا و إ ن م ا أ ق و ل من وجد عنده رمقا من الوقت فليسرع إ ل ى بيت من بيوت الله جل وعلا ليمكث في هذه المحاضن ا ل ط ر ب و ي ة ا ل ط ا ه ر ة و أ و ص إ خ و ا ن ن ا من القائمين على أ م ر المساجد من أ ه ل العلم و ا ل س ن ة أ ن يفتحوا ص د و ر ه م قبل أ ن يفتحوا ابواب المساجد إ ل ى إ خ و ا ن ن ا وابائنا و أ ب ط ا ل ن ا ولا يجوز أ ب د ا أ ن نعنف أ ح د او أ أ نوثق ن او أ أ نحرج ن أ ح د ا ولو أ خ ط ا طفل من اطفالنا أ و والد من ابائنا ف ب ا ل ح ك م ة ا ل ب ا ل غ ة و ا ل ر ح م ة والتواضع و ا ل أ د ب الجم نصحح ا ل خ ط أ ولنا في خير معلم ا ل ق س و ة و ا ل ق د و ة كما في صحيح مسلم من حديث معاويه بن الحكم السلمي قال دخلت ا ل ص ل ا ة يوما خلف رسول الله فعطس أ ح د ا ل ق و م صحابي عطس في ا ل ص ل ا ة فمعاويه بن الحكم السلمي ق و ل له يرحمك الله و هو بيصلي وراء النبي قال ف ر م ا ن القوم ل أ ب ص ا ر ه م يعني ب ل غ ة المصريين ب ر ؤ و ا لي نظروا الي نظرا فيه ح د ة ف ر م ا ن القوم ل أ ب ص ا ر ه م فقلت لهم ت ق و ل ده هو بصلي و ث ق ل أ م اياه ما ش أ ن ك م تنظرون إ ل ي ه انتم ابصوني ه ك ذ ا قال فضرب القوم ب أ ي د ي ه م على أ ق ق ا د ه م يسكتونني او يصمتونني فسكت قال فلما قضى النبي صلاته ف ب أ ب ي هو أ م ي والله ما ر أ ي ت معلما قبله ولا بعده أ ح س ن منه والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني و إ ن م ا قال ا ل ص ل ا ة لا ي ص ب ح فيها شيء من كلام الناس إ ن م ا هي التسبيح والتهليل و ا ل ت ح م ي د و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ ر ج و من أ ح ب ا ب ن ا من أ ه ل التوحيد و ا ل س ن ة أ ن ن ت أ س ى جميعا بهذا الخلق النبوي الراقي وبهذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ن ب و ي ة ا ل س ا م ق ة لنعلم آ ب ا ء ن ا ب أ د ب لنعلم أ ط ف ا ل ن ا بحب و ر ح م ة و أ س أ ل الله سبحانه وتعالى أ ن يقر اعيننا و إ ي ا ك م جميعا بنصره هذا الدين أ ك م ل ما تبقى في ع ج ا ل ة فليس من الفقه أ ن أ ش ق على حضراتكم أ ك ث ر من ذلك أ ق و ل قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وبعده أ ح ب ة الكرام في بيوت أ ذ ن الله أ ن ترفع ويبترى فيها اسمه يسبح له فيها ب ا ل غ د و و ا ل أ ص ا ل رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ث ا ء ا ل ز ك ا ة انظر إ ل ى ثمره اقامه هؤلاء الرجال للصلاه تظهر عليهم خارج بيوت الله ب إ خ ر ا ج ا ل ز ك ا ة هل التفتم إ ل ى هذه اللفته ا ل ق ر آ ن ي ة ا ل ب د ي ع ة و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ث ا ء ا ل ز ك ا ة و ك أ ن إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة ث م ر ة ح ل و ة لمن دخل بيت الله جل وعلا و أ ق ا م ا ل ص ل ا ة وسبح الله ب ا ل غ د و و ا ل أ ص ا ل وداوم على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وذكر الكبير ا ل م ت ع ا ل و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة كل هذا ل أ ن ه م كما قال ربنا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر هل وقفت يوما في س ا ح ة م ح ك م ة أ م ا م قاض م ن ق ض ا ة الدنيا انظر معي ها هو الحاجب يدخل إ ل ى ق ا ع ة ا ل م ح ك م ة بين يدي القضاه يصرخ ويقول م ح ك م ة فتصمت ا ل ق ا ع ة ويجلس القاضي و ي ب د أ في ق ر ا ء ة د ي ب ا ج ة الحب ثم ينطق بالحب انظر إ ل ى وجوه الناس انظر إ ل ى ا ل ص د و ر ي ه ترى ا ل ص د و ر تعلو وتهبط ترى القلوب وكانها ستقفز من الحناجر في ق ا ع ة م ح ك م ة ترى الدموع تنهمر مضرارا على بعض ا و ج و ه و إ ذ ا نطق بالحكم ربما يصرخ هذا و ي ص ر خ ذاك كل هذا في ق ا ع ة م ح ك م ة من محاكم الدنيا فهل فكرت في س ا ع ة ستقف فيها عاريا بين يدي مالك الملك جل جلاله وخشعت ا ل أ ص و ا ت للرحمن فلا تسمع الا ه م س ا يومئذ لا تنفع ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما و ع م ت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه تذكر معي هذا المشهد وقد اتي بجهنم لها سبعون أ ل ف زمام مع كل زمام سبعون أ ل ف ملك يجرونها و ا ل ب ش ر ي ة كلها تخرج من القبور حفاه عراه غ ر ل ة يتبعون الداعي الذي جاء ليقودهم إ ل ى الله ا ل م ح ش ر للوقوف بين يدي الملك العدل الحق سبحانه وتعالى وبلغت القلوب الحناجر و ب ل غ تكاد القلوب الحناجر ت القلوب أ ن ت غ ف ز من الحناجر من ش د ة الهول والفزع فالشمس فوق الرؤوس وجهنم في أ ر ض المحشر تزفر و ت ذ م ج ر غضب ا منها لغضب ربها جل وعلا و ل ئ ك ا ل أ ط ه ا ر الاضرار في بيوت العزيز الغفار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر لكن أ ب ش ر و ا يا أ خ ي ا ر يا أ ه ل التوحيد و ا ل ق ر آ ن أ ب ش ر و ا يا أ ه ل المساجد ف أ ن ت م أ ه ل ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن إ ن المتقين في مقام امين لا تشعرون بالفزع إ ن فزع الناس ولا تشعرون بالخوف إ ن خاف ا ل خ ل نعم ليجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا ويزيدهم من فضله قال ابن عباس أ ح س ن ما عملوا ا ل ج ن ة وقال بعض أ ه ل التفسير ويزيدهم من فضله أ ن يشفعهم فيمن يستحق ا ل ش ف ا ع ة من أ ق و ا م ه م هذه ز ي ا د ة ومنهم من قال بل ي ج ز ي ه م الله أ ح س ن ما عملوا ا ل ج ن ة ويزيدهم من فضله وهي ا ل ز ي ا د ة للذين أ ح س ن و ا ا ل ح س ن ة و ز ي ا د ة و ا ل ز ي ا د ة هي التمتع بالنظر إ ل ى وجه الله جل وعلا وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة اللهم اجعلني و إ ي ا ك م من أ ه ل ا ل ج ن ة و ا ل ز ي ا د ة إ ذ ا دخل أ ه ل ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة قال الله يا أ ه ل ا ل ج ن ة هل ر ض ي ك م ف ق و ل و ن وما لنا لا نرضى وقد أ د خ ل ت ن ا ا ل ج ن ة و أ ن ج ي ت ن ا من النار ف ق و ل افلا اعطيكم أ ف ض ل من ذلك ف ق و ل اهل ا ل ج ن ة و أ ي شيء أ ف ض ل من ذلك ف ق و ل جل وعلا أ ح ل عليكم رضواني فلا أ س خ ط عليكم بعده أ ب د ا ف ق ر ا و ا قوله تعالى وجوه يومئذ ن ا ض ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة واقرا أ قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده بل وفوق كل ذلك يقول ربنا والله يرزق من يشاء بغير حساب وكان هنالك رزقا بعد كل هذا لا يعلمه الا من يرزق من شاء بغير حساب أسأل أن الله جل وعلا أن وإياكم أحسنه يجعلني اللهم لا ترع ل أ ح د منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إ ل ا غفرته ولا مريضا إ ل ا شفيته و ل اللهم دينا إ ا قضيته و ا ميتا لنا ت إلا ن ر ح ولا عاصيا ي ن اجعل ل ل ه ا جمعنا هذا مرحومه وتفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم اقر اعيننا ب ن ص ر ة ا ل إ س ل ا م وعز المسلمين اللهم اجعل بلدنا مصر أ م ن ا أ م ا ن ا س ي د ا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ا م ي ن ا ل ل ل ارفع ت ح م من نعمة نصرة عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء اللهم وفق ولاه أ م و ر المسلمين لكل ما تحبه وترضاه وارزقهم ا ل ب ر ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ص ح ة ا ل ن ا ف ع ة الحاضه على الخير يا أ ر ح م الراحمين اللهم ف ر ش كرب القنوات ا ل م س ل م ة ا ل ه ا د ف ة الهادفه, الهادفة اللهم ا ب والحق والنور رجدا ا جميلة ل ل لا ت ح ردنا م الأمة من م ا ا ل ن هذه ر المباركة. المباركة اللهم اهد قومي ه جميعا الى ما يرضيك ولا تستخرج منا إ ل ا ما يرضيك ولا تدلنا إ ل ا على ما ي ر ض ي برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم ر ح م أ م و ا ت ن ا و أ م و ا ت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب النجاح والستر والتوفيق والسداد ل أ و ل ا د المسلمين أصطر وأصلح شبابنا وربي أولادنا ربنا من أزواجنا ورب ربنا وذرياتنا قرة نساءنا بناتنا شبابنا هذلنا من عين واجعلنا للمتقين كان من فمن واقفض إماما هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطر أ و سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان و أ ع و ذ بالله أ ن اكون جسرا تعبرون عليه إ ل ى ا ل ج ن ة ويرمى به في جهنم ثم أ ع و ذ بالله أ ن اذكركم به و أ ن س ا ه و أ ش ه د الله أ ن ي أ ح ب ك م في الله واكمل صلاح إ ن محمد رسول الله حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح قد قام ا ل ص ل ا ة قد قام ا ل ص ل ا ة الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر لا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه و موسوعه النابلسي أ للعلوم الاسلاميه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 الله سمع الله I'm in l o u うん。<音楽><音楽>